نرجو من شيخنا أبي عبد المعز حفظه الله أن يبين لنا ضابط قاعدة حكاية الحال إذا تطرق إليها الاحتمال هذه القاعدة مروية عن الإمام الشافعي رحمه الله حكاية الحال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بأدستلال ونقل عنه رحمه الله عبارة أخرى مخالفة للأولى وهي ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال ويحسن به الاستلال المراد بهذه القاعدة الثانية أن الجواب غير المستقل لا يتبع السؤال في خصوصه إلا واختص به محتيجة إلى خصوصه قد أشكل ذلك على بعض العنماء وتباين تجوباتهم فحمل بعضهم العبارة الأولى على الفعل لأنه لا عموم له والثانية على القول الذي يحال عليه العموم قد اختارها البولقيني واختيار البولقيني الدقيق والسبكي فقال آخرون أنه يحمل على الأولى إن كان احتماله قريبا فيسقط به الاستلال والعبارة الثانية إن كان احتماله بعيدا فيعمل بعمومه والاحتمال إنما يكون قريبا إن دل عليه دليل وغيره يقويه ويكسوه ثوبة الإجمال و الإجمال التعطيل ومثاله قصة الرجل الذي كان يتفطر قاب النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال لا اجلس فقد أريت ما فقد استدل به بعض به بعضهم على عدم وجوب تحيت المسجد إذ لو كانت واجبة لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس بل أن يصلي ركعتين فهذا دليل طرع عليه احتمال صلاته قبل استخطى الرقاب ثم أمره بالجلوس ويقوي هذا الاحتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة مقرأ رعى سليك الغطفاني جلس فأمره أن يركع ركعتين ثم قال إذا دخل أحدهم المسجد والإمام يخطب يوم الجمعتين فليركع ركعتين خفيفتين وليتجوز فيهما فكان الاحتمال السابق قويا من جهة أنه قد صلى قبل تخطيه الإرقاب الأمر الذي يجعل الدليل مكسوا بثوب الإجمال والإجمال يسقط اعتباره ولا يستدل به لتردده بين معنيين لا مزية لأحدهما على الآخر ما لم يرد دليل خالي مبين لأحد المعنيين على نحو ما تقدم من قصته لقصة سليك الغطفاني رضي الله عنه العلم عند الله تعالى